لا تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم شراد موتشيد مهتديين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير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 وفجرنا الأرض عيوناً فالتق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الوحل ودسوه تجري بأعيننا جزاء اللي ما كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذاب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 في ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من ديننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصبر ونبئهم أن الماء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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط بالنذر نذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحاب نعمة من عند ذنا كذلك نجزي من شكوا ولقد أنذره بطشتنا فتمارو بالندور ولقد راوده عن ضيفه فقمنا أعينهم فذوقوا عذاب وندور ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر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 إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر